وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجالهم من الجن فزادوهم رهاقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء وجدناها ملئت حرسا شديدا وشهوبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بما في الأرض أم أرى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 معنى الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأما منا المسلمون ومن القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء قل لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا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 مخالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عزدا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر